لو الطرق اوالي لو الطرق اوالي لو الطرق اوالي تعلمونها دناز هالدناز لا يمعطيه فعالك لو الطرق اوالي اكتبوا مصادر تحقى للتمنطق والشرط هو الدناز نفسه ممكن يكون الدناز صاري مباركي يقول لا يشيش أفضل. أنا برضو. ليش هذا تقدم؟ فجريت حركة تتقدم هنا واسمعها عشان انا فعلا والله مسال أنا بتكلم على الجنة إيه جنة جنة مثلاً مثلاً تعلمون الأولى بنا اللي بيعون هنا الجنة والمخارفة من أكثر طاعتهم من أجلال قالوا كثرة لو كان أحدها مع صنعت كانت بنبيل ولا صفر في ماته اللي هي عشان في الصنع كده تنزل بقارينه الصفر ماذا تقيمهم فقطوا على صنعية عشان يصدروا بعد كده الشيكيون. طيب لو لم يضعوا بدلاً بها لو لم يضعوا بدلاً منها بدلاً من يضعوا لا يكون وضعوا مليلاً وضع وضعوا خبر عمليين فرز من خبر المليل طيب، <تصفيق> آه، طيب هو الخروج الخروج الخروج هو لو كان من عصير العين، إذا سكت وظل وقاتل بالجبال هذا يسمى خروج. أما نبي فهو المتخر، فهو المتشعار والمختين المتخر بالغير العين. رائع، تدخل تُخذ من الشعر تُخذ من نوع من أنواع ال ال ساعتها نبيلة. بينما الحب الموجه إلى هنا قمر، وقد ورد كل شراب أسكر كبير أو هذه طايرة كل شراب أسكر كبير حمر قلب كل شرار أسكر كل طال عرف كثيره حاله هو وريده لكن لازم الاختلاف الاخراء لما ترى مثلا استطيعي تقول لك لو ان احنا مثلا كيك وعجبناه مش انت اكيد بتحبه طيب لو عملناه حمر هل هو نفس اه لو اكل بنت انسان افتكرها امر حرام اما حرام هل قام عليه الحال لا لا قام عليه الحال يعني هل هو ده في الشرط ده انت بتقول ان ده اوضح لكن مش عندي لقائد للحدود اجراء الحدود عند منجيه نقطه ضعف لو الحدود عند منجيه ما تطاع فذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما ماعي الجمسي بالنبيل صلى الله عليه وسلم ويقومه أباته بإذنه مجالك فيقول لعلمك أبتلت لعلمك ضرصر فلسه فكر ماعي الكافر وفكر الكلمات التي تدل على أنه وضع في الزنة حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبيك داد؟ أبيك خرم؟ أبيك شرور؟ ويسأل الضبيب عبد الضبيب قضى الله عن مهيه وكذا ما يسأل عن حاج وكأن الضبيب قضى الله عن مهيه وكذا ما يبين لنا أن الضدود تترق بشي مهيه فأنا نقول النبي يقام عليه حتى القضى للضبيب كما عليه جنهوم العلماء هو الشرار هو إيه؟ الشرار لو الطعام بما يذهب العقلة أو كان الذي يدهب العقلة غير مشروبه فهو حراره اتفاق العلماء لكنه لا يمر بها لذلك الهجولة والنهشيشة والكلام والمخصرات والكلام ذاته لسه عندها يدهب العقلة ولا يدهب العقل. كلها هو يعني الإنسان حينما يتناول هذه الأشياء هو لا يأكل بما يعلم أو يكتسبه يعني من حالة معينة هذا ضرر هذا حرام الشهاد لم يقم أحد من العلماء أن هذا ضرر لكن لم يقم أحد من العلماء أن هذا يقار عليه الحد فهناك كان من بين إقامة الحد وما بين التجوز نعم. إن الخنود الثاني لا بي أدى بشيء yani. الخنود الثاني رقوبات شديدة ولا تدر مع الاتكاد الموجودة لا بي أدى بشيء يعني لا بي أدى بي أدى دي عدد إذن عددنا مثلا المهاجر فالتقول كل الثالث هو الذي يأخذ المال وفيها الثالث هو الذي يأخذ المال وفيها طيب والمتهد هو الذي يأخذ المال معتدلاً على المغادرة اسمع على راحة إلا قمت بإصلاف الفيديو نادي قد يوضع مزينه فالثاني ما يوضع مزينه هو الدهور هيك كذلك طيب والمتهد قرره الانعجب لا المذكين قال له العباد كن عن الطابق الحديث هو الذي يعتمد على الاقتضاق وعلى الصرع يعني ايه على الاقتضاق وعلى الصرع شفت واحد اكتب مختلف وانخاطق الشرطة طاطق مثل كلا فعندسك الشريعة مختلفين الاول جد نقول له القطع والثالث لا تطعه ايدي ارضه مش ده في اللغة العربية الثالي قدر هي أقل المال خذيانا يا ايه؟ أقل المال خذيانا من خلط مكتيني هل المتالب أخذ المالة خذيانا؟ لا احتشان مش المشادة الشمطة في الثلوب ولا مستمروش شفناك كبيرة بيته اتتتقل وزير وراع فهل المتالب أخذ المالة خذيانا؟ لا يبقى يصدق عليه التعديل لا يبقى دفل ذلك لا فالراضي ده ألها ده ألها ده ألها ده ألها قالوا والثالث والثالثة فقطعوا أي ديامون هل تقيم على الحدود؟ الحدود لا ينزل فالمستاع أقوله ايه ده هي حكومة تلك بتحديثها الثوريين اللي بتقوها التعديل اللي احنا بتسميها عندنا في الشريعة التعديل التعديل قالوا هي الجرائل الذتي لا حد فيها ولا كفار التحديد ده في الجوانب التي لا حد فيها ولا قطار يعني ما ينفعش ان انا اعمل تحديد لو من, من دون حد ما ينفعش اعمل تحديد فيما بينه قطار ايه الجوانب اللي لا قطار او صفر ايه اللي مثلا اليمين اللي يقع فيها يا قطار ولا طيب ميلا رأي فيها حد ذي ذيبير ذيبير ذيبير ذيبير طيب فيه شرق لم ينفيها من شرق لا حد ولا تقار طيب يعني فيها التعليم طيب تحديدها بيبيني. على حد حسن تحديد القار حتى الثمان صبري على حدث تحديد للخواريخ اللي يتخطها من دولة موزينية فالدولة قائمة ان الحاجة عميك تقوم بسنة من, من ثلاث مينة بسين عبور في دهو دهو دهو دهو هي نادي يا كتاب؟ فإن أنا على المسارة خارجة بين الألبار فلنب هل ينادي؟ هل ينادي؟ هذا فينا أرجع هذا فينا في شئ نبي أو هذا ينادي؟ هل ينادي؟ طيب هالذي أنا أستاذي إليه هذي أليه بوجهة لو تضاد أولاد أكثرها طارق أكثرها طارق فالتحذر التوضل والشدود يعني أتحذر التحذي له عزة وقت ممكن أن يفعل يعني أنا ثابت العجل صف من ريكا قام ونحط ثلاث اواني وقتصد دول خيار دي مدير عشان يقصر الحمام فقصوا باهم احد هذي اليه انا هو الوزنه بذل التأوناه فهو انه الناس انا الولد تستيجيه هو ده, ده نوع التحرق. ده أفضى على الآية لكي من لا لومه نغير إذا من أرواح التحامي خلاص الذي من لا لومته رايحة مختلفة عن الآية أخرى إذا دع من أرواح التحامي إذا قال لا بطلها هؤلاء أقبلها فاض تحاضر إن شاءه أقبلها فاض إذا أردت ذلك لا كانوا الثلاثة الولد بابت كم الى شواهد فأكثر الآلية صارت إذا يقريب فلا يتحضر للمتوضع والشر وإن كان أكثرها نبكا وإن كانت أكثرها نبكا لا يتحضر إلا ليش؟ النجازة غلبت فيكم بكل هذه النجازة في هذه الحاجة. هو في ذلك النار يغضره مشايد يعني ايه الماء يغضره مشايد يعني هو هو هو سنكون دلوقتي الوقت ستحركها بالنسبة مبيش مياه في النار تحرك في لا بأس لأن الماء يغضره الثياب قال تعالى سنتجد ماء فسيذمره فعيداً صيداً الله هو الثياب ينفع على كل الماء طالب عن الثامن معرفة للناس لا أسباب الثامن فالثامن الكثير لكنها في نهاية تصل إلى سببين في السببين نوعين فضل أو العجل عن استعمالها فضل الثامن كثيره لكن لو أحببنا أن نجملها هي سببين إلا فضل المال وإما العجل عن استعمال أبدا وبالثياب المطلطة يتحضر لو كانت كاد أكفاءها طالباً أولاً يشمع الثيابة الثيابة يتحضر كم أكفاءها طالباً وربما غير الثيابة لا يسأل يتحضر معنى انت يليل يتعلم لأن الثيابة لا يخلوها الماء يخلوه حالاً إيه لي يخض الماء؟ الثيابة ينفع الوقت يفضل من غير تياس سيبتعش إيه حاجة لبعض قالوا إيه حاجة قالوا قالوا قالوا انتظروا في بذلوا على السبعة وقت يفضل بمكان المترجم إذا كان فاقت لهذا من أمر منابين وقت بمكان ليسوا فيه جانب الجانب من غير مفور ومن غير مجود في مكان مغلق عليه في مكان مظلم. ثم بعد ذلك أراد السيادة من من هذه الأرض. في مساعي الأرض. احنا كل حاجة حيدين تشبه مش مشهد في بعض الأوقات يعني لما يأخذ يأخذ, يأخذ. الأرض وينعيش يعني لو أنت تشم في فراغها وفي الوادي السديد داخلها ولا داخلها نؤثر على بها نبت ميلا تصريبة بيسة حضراتهم عنه وبيت الصورة و بيطن و عشان كده هابدوا عليها و ونشرح فيها الشرحة و الوصفة على شرحة الاشر تبعها يودخل بيطن و طريبات النبوعية ديسات الواتف خلت بالغير اول اقراض الوصفة و بات الاحياء و الحيوان. طبقات دم قال طب ليه تنصح من تاريخ وقع في شيء الجينات اللي جساها هو وطبعا كده انت كل ده على قدر ما بتفتكروا بيه فعشان كده في فارس القله بيندؤوا من الذر من من الذر على تعين من ال الادلاء قالت انتعوا انتعوا انتعوا انتعوا بكم الصغيرة الصغيرة هي ميرت ويرعني مغيرت عفة قليل فرضعت فيها نجم تنتحوا في كلها ففترة التوقف يو من هو الخنزير وذرارة حينا لأن احنا عاكنا نستمت الخنزير مخالف فيه نعم مطلع لا احنا, احنا عندنا قاعدة من حفظ تقول ان نعم آه اه أتأذت أتأذت أتأذت الم الماء هذه الصفات فيها هذا الصفات هذه الصفات تكلم عن الماء الكبير والماء الصغير فالماء الصغير حتى ولو بدأ تغير هذه الصفات فيه إلا أن وقوع النجاة فيه النجدة يعطي مثال. الذي لا قرض إن الخذير الخذير نجدة العين. لما يقع هذا الخذير هي عمليا في بئر صغير إلا إذا أوقف الخذير في هذا البئر. لكنه بوقوله هو نجدة العين فتنجت البئر بوقوله حتى ولو لم يصغر هذا الارتفاع ليه؟ لأنه نجدة العين. اخترم او جد في هذا البيت وهذا البيت ماء ليس كثيرا حتى يعني يؤدي هذا ال ال ال ال ارتفاع ال الكبير الى ان يطهر من ولا ولا الماء نفسه نعم نعم قال فندح بقطره الصغير وقوع نجاسته ويقلل ضغائر الاوان كفقرات دم امراض الماء يعني إذا قمنا من حناسية يرمنا بنجاتي عينيه وبنوض كلبين لأنهم يرمنا إحنا عدنا في مسألة الكلب أن الكلب ناجد ولا مش ناجد إذا أراضي للخضوهات منها أراضي حناسية الكلب ناجد منه هو المعاجد ماشي؟ ومنها راجد الشمجية بكل ناجد منه أن نعرض ورثبات كل من العرض والمضالات والدعام والمشاركات ونوت كلبي olhosون لأن الميته منذر لضب كلبي الأشياء كلبية احتواجها بي zone في حاجة معها الأعيان الصاهرة أو بيشسهم الأعيان النجذة وأعيان الأشياء طاهرة والأعيان الذي بيشاهد؟ فالميته منضب الأعيان النجذة هم بنجون إلى حاجة ، لو لم يكن ندهاها وإن مات فيها ججاجة أو هفرة أو نحوهما لدي ما نسكوا أربعين دنوان مات فيها أرسل أو نحوها لدي ما نسكوا عشرين دنوان وكان ذلك طهارة في البيت يعني أنا في حكيثي في قرب أرسل إذن بالنسبة للسلوس الأبصير في هذه في القادرة المهم الذي ينتقلونين فيها مش ممتشرة لما ذلك لأننا البلاد الممتشرة فيها الأعضاء بنوضح بشكل من أكبر الطرح المسوسي على طبق حد النجازة من إلى ذلك ما الذي على طبق اجتهاء الحالة أن النجازة قد زالت خلاص، وصلنا بي ماشي كانت طهارته للفم والسمي وذ مشان ولازم تستفقي ولا تذكه الفم باللعاب الشيء اللي هو الحال اللي بتشد بيه ال ال ال الدلمه ولا تذكه الفم باللعاب والغض هو ان فيه دي برضه في من عضلات مضل الحيوانات إلا أن يكثره الماء إلا اذا كان كثيرا جدا بحيث أنه يعني يغلق على الماء أو ألا يقوى زلٌّ عن بعض أو كل ما ينزل زل يجي ماله في الزل في الزل مضاف أي نزل زل وثاني بعض بعث وهكذا وهكذا وهكذا يعني حالة زرع الصخرة الماء من هذا الماء ولا يأخذ الماء في غرفة حمام فضلاتة وعفول ولا ما لا تلده فيه كثرة ومن ضعف حيوان مالي ونرس. ولمبالغ منقول وعقاري ولا نكوع ادميه يعني ولا نكوع ادميه حاجه لا يستطاع ان اول ذلك بهذا ولا نكوع ادميه وما يسمح ان كل حكم تلقي ولا ولا من جاهي وما سمح الى حي ولم يكن على ولا وإن وقل لعاب الواسع إلى الله أخذ حكم يحيط الحكم إذا كان طالما فلعبو الله وإذا كان ناجتا فلعابونا منه ووجود حيوان الميز فيها من, من يوم وليل ومتبه من ثلاثين أيام وليلينها إن لم يعلم والطور أي الثجاب برضو... باب السجاج أفضح باب قليل الاستعمال خطوصا لانتشار البيان الانتجاج يقوم بالكتاب على تفصيل محلي النجاجة أو محل يكون فيها يعني بالماء وبالحجر وهذا هو أفضل أدواعي حتى فارض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله سلام يوم الحد إن شاء الله. الله يسلم من مثل القادم هذا اللي هو بعد بكرة. اللي هو بكرة. بعد بكرة. اه ماشي لا جمعه ولا حد طيب جميل قول لحضرتك انا ممكن احط بحضرتك بعد نصاعه من دلوقتي عشان اكتبه لان انا دلوقتي في محاضره ومحرج كده حضرتك واكتب لا لا انا محضر. انا انا هستنى واكتبه مره ان شاء الله يا شباب صار وصول الان كانوا كانوا وأن بالتجار بالتجار وأن كان يقولون كانوا قديما يقولون أن أفضل أدواعي فالسجار والسجار المحمد لي كمها بذلك وأنا من الثالية للسجار سكون لأولاية واحدة وأنا التسجيلة الثالية التسجيلة فالسجار سكونوا بحاجة كان عقلنا ثلاثة سنوات إما أن يستخدم الماء والكبر وهذه كانت أعلى وإما أن يستخدم الباء حرف وهي تعتبر قلوبها وإن أردت أن حذر أحفظ هذه الكلمة أخذت حذرنا لم نصلحنا من ذلك آنًا لا نحصي على أمرنا لا نقدر أن نقول أن نقول أن نقول معنى لغة كانوا ذلك يسيء للبلاد كانوا الذين يحسدون ذلك يسيء للبلاد أما آراء أصحابه فما أصحابه جل وعلا أعظم الجاهدين وولكي الارض من ذلك ترجع وتعد يلزم الرجل او يلزم الرجل حتى يزول او يزول ويسمى الانتهاء او الاستقرار او التحلل وقت مع من منه في الحديث كان كانت تصريبه من بول كانت تاتبه من بول الاستدرار هو مرض للقرار وهنا حينما يقول الاستدرار معنى لها قدر قدر قدر يعني أن يكون المقرار قادرة فليه؟ لكن أي من الأموال لديها فهذا هو استعمال رفض الانسجاج او استعمال رفض الاستدرار معنى الانسجاج يلزم الغدنا يعني عن الغدنا أن يستفرئ حتى يدول أفعال الفلوح يعني يتأكد تأكد ثامًا من زواب الأثر النجاف وذلك إذا هادم من الأمور الجديد ينطبط عليها قضل تبارك رب العالم ونستموه من وهو أيضاً واضح لأن كثيراً من الناس يستاهدون في موضوع الاستقرار من الزبر ما عمل جميع جميع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خبرين ان لدي معبدين في مصلب ما قالوا رب العالمين إنك مقالة بل في الحجوم ما كان لا يخبر الجريء بجوار الله حتى المثوى ورث خضر كان يشيد الناس بالنبي ورئيده أو رأيده قال على أحد على أحد عادت إنا بالمشي أو التمحيح حتى لا يكون أو اول اتجاهه او اي ولا يكون نقص ظهور بدهونه الشرون عند ابتداء يعني لا يكون من ان يبدا وجوده حتى يصل الى ذوال راس الدول وراسه الدول ان يكون يخرج من من من البحر من الماء يعني زي ما نقول يعني لا ينهي المستاء أن يبدأ في الموضوع حتى لا تأكل الرسول وسائره من صغار المحيط إخوان الدولة أو محيط خارج أرضه. والتجارة سنة من ناس يخرج من نفسه ليجني. والتجارة سنة يعني مأكلاً للرجال والمتاجر لمواضعة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا بالتجارة. ولكن المقصود بالطهره في حج لازم سنه علشان طبعا حاجه كانت مستنيه فيعني ساعه الانسان ااا لو مستنجه كده صحيح ان السنه لا عندنا خمسات في شهر كام كان يعني عند التنبيه كان جمهور وعند التنبيه سبعه الجمهور يقولوا أعلى طرفة يظهر الواجب والواجب هو ما يفعله الإنسان على نفسه ولا يعاقب على طرفة الصلاة واجبة يعني الصلاة لو فعلها الإنسان جاء وعاية الصلاة هو إذا إذا الإنسان طرحت صلاة طرحت صلاة يعاقب على ذلك الطرفة الثانية هي ضرفة الذنب أو التحذير أو, أو شيء صعر جاء ثلما صعر جاء الزمان الزوم صعر جاء الزمان الحق هذه الثورة الثلاثة ما يدفعه وإنساءه على فرده ولا يُعاقه على فرده لكنه قد يلّاه من النبي صلى الله عليه وسلم ومفتَتَ على ذلك يوم الثياب الثورة الثلاثة هي المباحة وهي التي يستوي فيها يستوي يعني إذا يستوي الطرفات ما حكمت من يذكر في الحاجة. حديث المطلوبة هذا الماء الحتمار إن هذه اللي يعني اللي ننتمي إذا هو يستطيع حرام مباح أو دي نقول مباح يعني وجد لك ألم ما بحبش من في لا بحبش أنا مستطيع أو خلاص عارف إن هي لا هو سكتاش خلاص ما هو بعرف ما خلاص مختلف إذا هو اضطرع لمواليده صلاه كذا يقول من طعمة هذه أنا لا يشتري طعمة أو فعل يعني كل القصص قصة معروفة خضرها من هل القصة حكي منه خضرها؟ لا ومع ذلك الذي قصته عارف لأنه لم يكن في في في في في العربي في هذا الوقت لأن في, في, في قريش أو المسلمين نشره في الورق هذا الواحد عارف رسول ما صلى الله عليه وسلم لكنه لم يبدأ حياته ليقول وقف خالد بن الريشة هذا هو الوضع في التوبيس لا, لا هو حلال ولا هو واجب ولا هو حرام. الثرة السخنة في كذا تسمونها وهي ما يتابع الإنسان على طرف ولا يعصر على فم. الثرة الأخيرة تسمى حام. هي ما يعصر الإنسان على فم وينفع على طرف. طيب وما هي هذه الثرة؟ بيوم عنده واجب ولا ويقولون إن عذره ستميت بالثمن الواحد، الثمن الأولي بالتميت فرض، والثمن الثاني الواجب، الفرض والرهو والثمن الثاني التميت الواجب. أما اللي منهم قالوا الفرض هو ما ثبت بدليل صحي، الفرض هو ما ثبت بدليل صحي. والواجب قالوا ما ثبت بدليل المطعين. طيب. في تقسيميتين قالوا مصنفون ايضا ال المفقود الى صراحه تخريبيه والى صراحه تلبيه مفقود صراحه تخريبيه ومفقود صراحه تلبيه هو هو الحالات من واجتجاء سنة من نجسة يخرج من السليلين ما لم يتجاوز المحر وإن تجاوزه وإن من المحرج وإن قدر الزرهم وجد إدالته بالماء وإن زاد على الزرهم بصورة أكثر الزرهم ها القملة كما يتنموها سلام فهو بإتياج في فيها المجاسة الغليظة والمجاسة المغلظة والمخفصة ويقترض غسل ما في المقرب عند الانتصاب من الجلابات والحيض والنفاس يعني انتقي شيء في محل النجاة الذي غسله عند التفهُّر سواء بالموضوع أو التفهُّر من من النجاة من الجلاب من الجلابة الشخص الذي خرج منه المني أو جاء مع ماءه أو مجانب أو مرأة في حالة الحيض أو النفاس. وإن كان مات المقراضي قليلا وأن يستنجي بحجر منقذ منتق لأن حجر طاهر وضحر والغسل والغسل بالماء أحفر يعني أن الأفضل في ذلك أن يغسل الإنسان موضع النجاسة بالله والأفضل الجمع بين الماء والحجر أنه هو يغسلها المسلمين إذن الله الرسل عليهم البداية أن الأفضل في الغسالة من تغسلها الماء والحجر الدرجة الثانية أن يستخدم الماء فقط، والدرجة الأخيرة أن يستخدم الحجر والذهب. فيأكل كما يأكل، ويذود ويقتصر على, على الماء أو الحجر. وسنة إنكار الحجر أن يتأكل الإنسان إذا أكل الحجر، بحكم أن ذاته قد زالت في كل شيء. والعدد من أحجان مذور، ناسق المأكثر. فيستجي بثلاثة احجاج نبت ان حصلت رضيق بدونها وكيفية للسجاج ان يمتحى بالحجر الاول من جهة من خدام الى قلب وبالثاني من خد الى قدام وبالتالي من قدام الى قلب وإن إذا كانت الاتجاه مدلّات وإن كانت غير مدلّات يبتدي من خلف إلى قدام والمرأة تبتدي من قدام إلى خن قشة الويد صدرها ثم يصيّل يده مرولا بالماء ثم يدلك المحل بالماء المطيني يصبع أو يصبعين أو ثلاث محتاج ونفعه ونفعه مدلّة أسبوع وروضة على على ضيمنا في اتجاه الاتجاه ثم نفعه بنظره وبنطره يعني ولا يطفر لباعي على فعر ماهي والمرأة تصعر بنطلها وأو رفي مع الاجتماع خشية حصول الجدد ويبالب في الترضيه حتى يصعر رائحة الكريمة يعني يصم جيدا وفي إلخار الأقعدة إلا بيكون صائما فإذا فرد وصل إلى له ثانياً ولا شفى مقعدته قد امتيان إن كان طائماً كل ذلك بقلنا استخدام هذه من أشياء الأحجار والمشايا لا يستعمل موجوداً في عصرنا الخالي حتى إذا كان الإنسان في صحراء أو كان الإنسان يستعمل إلى ماء الماء أن يستخدم شيئاً قصد فيما يجب أن يجب أن هذا لا يجوز كشف العواقب للذين جاهدوا. الله تضعهم في المسرح يعني يكشف ما يجوز له أن يكشفه أو ما لا يحتاج العواقب إلى كشفه. بقى. ولا يتعرض. وإن تجاوزك النجاتة الخادل. وهذا المتجاوز على قدر السرقة. لا تصح معه الصلاة. لا يجوز في ذلك أن نقول مصابات النجاتة هذه النجاتة. جزاء على مخزار الذهامي لا يجوز له أن يخفي مع وجود هذه النجاسة، ولكن يجب عليه أن يظهر أو بع أو بدلاه أو محل النجاسة أو لا. وأحتمل إزالته من غير كشف العوام عند من يراه. إذا كان الإنسان في مكان يراه فيه الناس يحاول بقدر الإمكان أن يتجنب عينهم. ذاك أنه كان في القديم مع المنش. طوات المياه المنتشر عندنا دلوقتي حتى لما تسمع عن الحمام في الكتب القديمه ما تظنش ان المطلوب بالحمام هو مجرد قضاء حاجه انما دول بتقولوا ان حاجه في العلاج كان مقصود ايه؟ كان معين لارتداده وعرضت لنا افائل عامه لان في عندنا صوره في التاوله والدموسي ومتابع ذلك فلما راجعها في كتب كل الخدمات كلمة الحمام زي يقول لك مثلا ايه والرفلان من عرف ذكر ذكر الله فيه وما شابه ذلك فبس فما تتذكر ما اعتقدش ان المقصود بالحمام دور المياه لما المقصود بالحمام مكان كان يعد للاختثال فقط ولا تتمته الجدا مكان كان يعد للاختثال وان يسن ولا تقيمه انجه والرمس اجاء بعظم يدل الخليل ان العظم هذا من صعايب الجن يعني ويظن اجاء بعظم ويظن لا في عندنا حالة مع المجاسة المورضة والمجاسة المقربة والمجاسة المعرونة والمجاسة اللي معرونة. المجاسة إذا كانت قليلة جدا يع عنها في حالات معينة. أنا أخذت باب الماجاسات إن شاء الله. ياسين نعم يعني يعني مثلا زي مسألة الموسى المثلا عندنا مسألة الموسى الموسى الذي أضرهم الذي دخل الجسد من الثلاث بالنسبة الله على زوج تجل الجسداء من الموت المساء بثبت وأنتم ويبت طيب تجل الجسداء على أمام الجسداء أنزمنا بالنسبة والتنقل في المكان أه. لكن بس في على ذلك الجسداء مغور بالنسبة هنا على الواقع هذا الناس وهو ففر يمتلك الهدى المسجد هو المسجد وهذه المسجد مثله هذا الناس مثله وثبه وثبه وثبه المسجد مسجد خارج ويقوم بإستجاه بعقب ويقوم أيضا بإستجاه الطعام الآدمية أو بهيمة وآدم اللي هو طبيان ودجال ودسطل وشيء محترم كشفقة بمال وخط وبالجال اليوم يعني كل شيء في باب الهدولات اللي هو قبل أزباب الحرار يفهم الإستاذ الاستخدم هذه من الأشياء للإستجاب سواء الاستجاب العقلي لأنه فعال الجن أو فعال للنبيين لترامته لأنه جالي لأستخدم لأستخدمه يقضل من يعلم الثالثة مرة تسعاد عليكي أو سهيمة أو صوب أو قذف أو فهم أو مزاجة لنازل الشيء المستفع بها ومزاجة تجعل الأساسة يعقل ولا يستطيعونها إلا من العرور ما يجب كان له وغرور ما يجب إلا هذا الشيء يكون له ديانه أخيرا ويقول في هذا هو واحد حاجة ويقول الخلاقة بالنسبة يماكن في يعني الحمام اللي تسوي على قد الحمام أو الخلاء كان مكانه ويكونوا تقريب المكان البعيد اللي هو في حاجته ادخل من الباب اللي يوصل يبدا قبل الدخول ثاني من اي شيء قبل الدخول ويكون مؤدبا على يسال ولا يتكلم قبل الضروره فاشي بالاستن المكان في مكان هذا اتكلم لا يكذب ولا يعمل شيئا غير الضروره المستعمله حاجة, اللي واحد بحاجة أخذ حاجة أخذ في يعني أنت هو في اللي بيسموه الانواء وما شابه ذلك مش واحد داخل مش الحاله انت تاخد النقطه ديت اللي هيبني بيها وبتسجل انت ثبت يعني ان في دماغك يعني الشخص هو لماذا لا الانسان ان يتقبل ان يقول ان يظلم في اداه ولكن اللي يقدم هذه الاداه اللي مش المكان تتنفى يتحضوا حاجة لكي تتصل أول فيه داخل فهنا مجادة نتفعوا منها فلا يجوز المكان ووزن الصد وقالوا عليها الملاح نزل عدودهم حينما تتصل بالألكان هكذا يجب عليها حق تتلاقي شجارة حتى تروح علشان تروح تحت الشجارية فتشور منها هذه الرائحة الكريمة تقول ايه؟ مثال او يعني اقول كلاما لا لا تخوح عن هذا الشرق هو تقولك من البداية لاحق أنت كإنسان مسلم لا لك أحب أن هذه النماذج أن يفضي منها الناس، يفضي فيها الناس، وضطر فيها الناس. كذلك هذه الأشياء التي يستعملها الناس،, الناس. لها لا لا لا لا يمضي عليها تكون هذا محرم ولها حرام. لا يمضي لا ت أن تستخدِم هذه الأشياء للاستجابة، لأن قد يستعملها وقد اختار بعض الناس إليها للاستعمال بعد ذلك. لو كان في بيته، كان في فهذا رجل واحد أثناء البيت ثورت وخذت بحجر فيها ويأتوها في البيت ومستجلة هذا أمر مستحسن ومفتصح بحجلات حكيد أمر مستحسن بالحجلات بلساة أكيد هتعامل حسنب البيت بهذا هذا هل... أو بهذا العديد والقالب هو مستجلة هذا يأتوها قالوا يا سعيد بالله من الشيطان الربيع قبل غفوله ويجبسه محتلقا على المثال لنكون دي ادام من الخضائر الخامس طالما لايه لا كان ده إيه ده ده ضرور ضعف يعني ضرورة ده ده ضعف تحت المطلوب ده ضرور عندما مجل بالتغني بالتناس مع الحكومة من ضعف من الخضائر عشان عشان لو حد يُرى الثالث هو في مكان مراد حادث الكلام، والمر تحديداً لما هو في كلام الكذاب صراحته أن تقطع من كذا كمان في الرضاعة تحديداً، قال وصل تحديداً استقبال متبعي رضى قاضي، يعني استقبال كذا في الرضاعة، المر كذا زي ما أنا أعرفه، يعني واضح جداً. يُرى في الثاني في حادث مباع للمر. والله يا بنتي ياب حاجته ورقه وورقه طب انا لسه قاعد حندم على كده قال لي ان عباره ثانيه جدا لكن ان لم ياكل كان كامل الامر ان بنتي من هذا الشخص مشهرت البيت هي بتخوض قرارات تعليميه في نادي الحادث سلام عليكم الحمد لله قام لسه ما فيش حاجه فاضله هاي. طيب في عين الشمس والقمر ولا فيه ونقوم يقول ان في الباب والظلم والحجر والطريق وتحكي شده والأحفة سدرات المنظمة ويقومه تقول الله إلا إلا من العلم ويقومه, ويقومه من القراج من يومنا ثم يقول الحب لله الذي يذهب عنه من أدى وعنك الجزء الذي يتكفل عن أهداف وغارب الحاجة يقوله إزاي الثاني أصلحا لك إزاي الثاني ولا يُعطي البحرات من لأنه يعني هو في الطبور الحاجات اللي يعني يعني الأفضل له أن يواجه حمسكة ونجد للإجتماع أحكام الهبوك في كمسي الأفضل من البرق أجل أن الهبوك في هي أفعال مخصوصة بمجيئة التفاصل للطبورات البرقى وعلى قصد للطبورات من أعطال المخصوصة بالنجاة التفاصل للطبورات البرقى والوضوء بالفتح هو ما يتبطل به قادر الوضوط المخبوض من الوضوط والثمثل من المضارف وقادر رجل المضيح يعني حتى تشرح مهارفته من النحص صعب أركان الوضوط البعض وهي مغارفة إحنا عدة العثير المضيح في كاملة المختصرات لن يكون تفضل عن غير المضيح الأول تصور اللي هي بتطلع بعد كده لما تاكل بتبدا مش هقولها بشكل اكبر وعلى فكره الشيء ده بيسبب نقصات وبعد كده ان شاء الله رغم كان الاول علم يتكلم موضوع الدم ده بيجعله حاله اسمها ارفان من وده اتفقنا كده يعني كلمه ارفان اطلب من مهيره يمشي دي ويقول من الركوع هو ما لا هو يمكن شيء اذا بن ويكون بالقلب الحقيقه مش الشيء وفرقنا بينه وبين ان شاء الله لا يكون صحيحا في تصحيح ولا يعتبر شيء للذم قلنا على ذلك لأن الوضوء شرط من شروط الصلاه وان الركوع ركن من اركان الصلاه فالركوع فرض طن ينفعش من غير أحيث كذلك المداد روح الصلاة وكذلك لا يخبر الإنسان أن ينفضي من العديد وروح يكون على ظهارة طيب هل الظهارة والمدوء على كله؟ فلا يكون الصلاة بيبعد. لا يقرأ الوضوء ولا يقرأ الوضوء لكنه وضوء تذكر على الصلاة وذي تجربة للجلدات الصلاة وكذلك كذلك مداد شرع فالشرع يقرأ الوضوء على الحقيقة الشيء كان موضوع وسبب العوره من السنه وما كان طيب وضر لا بد يكون يوجد دليل مادي فاسد الجريمه الحقيقيه اقتضت ان عندهم ارضهم هو محتبه بدليل قطعي فعشان كده لما ابوك عن الافكار الموجود قالوا اركان الصوره اللي سببت بدليل طرح جايين هي الاربع وردات الخايه إذا اضعوا الوثيب الثالث إذا قلتوا إلى الصلاة واحد تغفلوا من جهب اثنين وهي ليكم إلى الثالثة ثلاثة جميل يهدون أربع أمكان وقالوا لا تجدوا على الناس طيب ماذا كده إن الإنسان لو دفت يصبع فاقتصر على هذه ثلاثة ثم لا غير من غير المطرقة ومن غير الشارب ومن غير بشر البشر ولا من غير الويل ولا التكليف تنجاكم الله فلا تندم. هذا قرآن يالله الصحيح آخذ القرآن يعني يشوف بعض الناس يقتصر على غيره فبذاه آه قرآن صحيح لكن الأسمى والأكبر والأعلى من أن يتوضأ الوضوك برسول الله بشكل الله عليه وسلم لا في بعض الحالات الهداد يقصده الهداد كثيرا في الناس المية قليلة بالهداد الكامل والأصدق على الأركاب علشان يستطيع إن هو يقصد منه سواء بأرضوه كاملا فوقفت لعضوه بالهناس مهلا في هذا الحال مش هايق لتوضيك بالهداد الوضع خصف جديد الناس يعمل يشير نفسه في الأيام ايش هو اللي مخلصات يتأثير قبيلات الناس هو الضغط ويخدر لبني هذه من الممكن أن يتصر على الأرجاء واحدة الناس يصيبه بضر بس ليس ضر كبير فممكن يعني الناس تصروا على الأرجاء واحدة حيكون قوصة صلاحة خلاص على الإعلامات الثانية وعندما تصروا بصوله عشر فقرات ممكن انوه ان يجوز يوهر... أن في وضوء يا يقتصر على اوقات حتى يدرك وقت الصلاه ماشي هذه اوقات الوضوء اربعه الأول غسل الوجه وحذ موطولا من بداه طرح الجبهه إلى اسفل الى اسفل من اول هنا من اول الجبهه من نفس الشعب هو حد ان هو يبدا في من مدى سطح الجبهة على اساس ان الواحد لو في شعر يقول اتكب لحد ورا انا ببدئ من اوله لحد ايه اللي ايه اللي هي الافضل لسطح هذا هو حد الوجه الاولى هذا هو حد الوجه الاولى قال وحده معقد ما بحث ما بين شعبتائج والمونية ما بين شعبتائج والمونية ما بين شعبتائج والمونية الى أولو ماشي؟ يعني حدوه طولاً وحدوه هل خالبتاً ان يكون المتقصر على ذلك يعني الشفعية أولاً أو كان مخصوص كبير؟ كبيرة؟ آه طب لو إله على الحنافية؟ نقول له إيه؟ البيان والترطين طبعا، لو جدوا ليه ايه؟ لو في المزي الربالات؟ هم عدوا هلية في المزي الربالات؟ هلية تكون وغلا في الطروقات؟ التاركب الشمساء في تكون وغلا في عيشان في بيه؟ في العمس يعني تكون واحد مدنان في السلسل إنما فهد من لا يحتاج من الناس ولحضر الذي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال فهو الشلال إنما الأعمال إنما أفضل الأعمال في النياب فهذا الأمر الشجرية ولا كمال الأعمال. من نجال فإن عشان كده الثلاث لنا هي رفء من أركان الطلب ولا لدينا رفء من أركان الطلب يقضى الترتيب الحنة الشادعية يرون الترتيب ركن من أركان الطلب رفء من الأركان المورد من الأركان المورد أن المؤال الكديم ذكر منسوحا بين مقتلان بكر ايه؟ ممسوحا زينا مخصونات وكونه يذكر ممسوحا زينا مخصونات يدل على ارادة هذا التفليل يعني انت لو عايز تختلت حالة يعني انت بشتتلت هتقول يا جماعة تكتنوا واجهت ثلاثا واجهت ثلاثا الوجه وتسل اليدين وتسل وزين وتسل وزين وتسل وزين وتسل وزين. فلماذا أخبر المقصول الكثير عن قرية المقصولات ووضع المقصوحة في الوقت إلا إذا كان الثلثة فيه المقهوم المقصول هناك مقابة نعم الراجح في المسألة مفتن نحن تتكلمنا كثيرا عن المسألة هو في حد أفضل يعني هو الحفظية لما إنه مشروع للأخير الخارج هو هل يتطور من الإنسان هيأخذ العضاء الموضوعية إذا كان أخار صدر للوضوع؟ وين؟ قلت هناك قاعدتان الكل في التعامل مع هذه المساة القاعدة الأولى تقول القرود من الكلام المتحف القاعدة الأولى تقول القرود من الكلام المتحف يعني أنه يكون في الركان يعني واحد يقولنا التوتيب غرف واحد يقولنا التوتيب زي نرغنا من الأفكار الخلاق طيب أنا لو نتكتب كما هو نتكتب في ايه؟ في الفرائي على فكرة يعني الذين أصاروا من التوتيب غرف قالوا نتكتب الفرائي الخط يعني إلا أصيبه الفرائي الخط يعني إنك تغزم الوجه, الوجه, الوجه, الوجه البرماني يجي لك في التحرق قد لقتل النشلاي فلابقى على ما يبقى الوصول نعشي صحيح فلنصروا في الأول في الوشف. وبعدين بتاحت الوقت وبعدين غساسي الجيب وبعدين غساسي اليدين ولكن يعني لا صحيح قال لكم مثال الغسل توجي دي ارطيبك يبقى انت احدد من ايه احدد من اتعاد اليدين ثم مفت بعض الضعف ثم غسرة الفيدي واضحة ولا مش واضحة مش ورحة. هو الراجل حتى الجزء بتكون اللي بدأ بما بدأ بيه شخصة هون شلو مفت وبعدين محلات الوجهة. وبعدين محلات بالفجرين وبعدها بالأثنة إذا ما أخذت الشديد أغفت في الدولة اتخذت الواجب مطرق وقعه صحيح لأنه كانت وقت اللي ما وقعته صحيح إذا؟ يبقى تعمل السبس يبقى من الجديد وبعد السبس ارضعته بعد ست من الجديد إنما لا تعيده مطرق بأس يجيش ولو خالفت بأي حاجة من دون إنه واجه الوحيد من شامعين ليه؟ لأنك وهو الواجب مطرق فالترتيبه بين ايه؟ بين الاركام يعني همنا كلهم حتى قالوا بوجوب الترتيب قالوا المطمبة المتنشاء لو خالفت بينهم ما الوضوط هاي؟ جبت المطالة الأول, الاول على رأي كل المطمئة الوضوط حتى ما قال ان الترتيبه لهم لانه قالوا الترتيب, الترتيب بين الاركام بس في الفرائز بس وليس الترتيب بينات في كل ليس يا أبناء هناك بندلة على ذلك مريئة الدمك، الدمك وهو مراراً يللي هاباً ولياباً على الرض عند غرم. هناك هناك بندلة المولاد للنساء من الرض ما يش من الرض والرض والأرض ورض طويل. إحنا هنا إن الفك بيقول القائد هو يقول الصعود من الكلام والجحاف. يعني كل الاختيارات متاحه يعني كل يقعد على الأفضل والانفع والاعلى انا هو الاول فعندها ما حدش من الاختيارات هيقوم من الموضوع بتاعي الكلام لكن هناك قاعده ثانيه تقول ما لا يقدر المستفق عليه وانما يقدر المستفق عليه لا يقدر المستفق عليه وانما يقدر المستفق عليه نعم لا يكون المختلف عليه وانما ينقل على الكثير لا ينقل فيه عليه لا ينقل المختلف فيه لا ينقل المختلف فيه وانما ينقل اتفق عليه يعني ايه يعني امورك دي جت في رغوبه على رأيه ايه؟ ده فلو فالعنفارة بغي ذلك يمكر عليه. وقال في أن الورود فيه ما ينتقلش في به فيه الوضوح تمكن عادي المسألة لي وتقول له ايه لا تبني أنت تبني بغي ذلك أنت تقود على الله تبارك وتعالى بغير بغي ذلك واحد. انت مذهبك شمع وهو مذهبه حبانك وانت أكنت لحم جذور لحم جذور وبعد كده وانت قضيت وما عندي الوضوء لما الشبعية لا يرون أن الوضوء ينتقض بأجل لحم جذور ويقولون كما غضوك من الخارج وردنا بالأساس كما وعد عن عليك الديني صالح كرر برقان وردنا جفعوا على السبب يرون أمس أجل أجل أجل حسن لجفافه من النور يؤدي إلى تطار النوم ويقولون أجل حسنو ضاره ويقولون أنه كثير وعليك لابك كثير في الشدد أو في البحث لا يجوز أن ينفر كلهم منهما على الأمر يعني مين؟ يعني لو قلنا شافعين الصدر بعد أن أكل لحظة الزجور ما يجب أن تقول هذا الصلاة والفاصلة يا جماعة الذين يصروا وراجعونهم من العين الصدر لأن هذه المثالة مختلفوا فيهم لأن هذه المثالة مختلفوا فيها إذا كان الاختلاف يجبهم إذا كان الاختلاف خالف مش واحد حايفرد في قوم شافه معنده الأقران خلاف يبين لا خلاف ثائر خلاف كل منهم لهم دليله خلاف كل منهم يعني يرجعه إلى قائله وإلى دليله في القرآن أو النبوة هذه حالة ذات صعوبة. لما يصدق المدبر على النعم. يتمذهب ما هو العالم العالمي مذهب مذهب كبير يعني أنا رجل عالم غير شارك في تكبير أنا أكل لحى الجذور أضع على رضا فأنت وشري ذلك أن أضع عارف كده واحد شاري يعني ازاي انا عامي عامي انا لان لأني عامل عامل من العوامي انا بمثالي بمثالي بمثالي بمثالي بمثالي بمثالي. <تصفيق> ما اعرفش مسائل ومحاضر انا لا اهتم انا غني كفايه يا سياده اذن هو العامل هذا هو بيمشي ده ممكن راح الشيء تتعلم كده أنه أنا أعمل كده هو الذي أصطيع أن يلجأ إلى القناة الرسول المراجعة من المشفى نعم مكيفين لا تتكشبه قال والثاني غجب يديه مع مرتفين عبر هنا بلطر نعم مع هذا قراء عبر بلطر إلى لأن إيه في قائل هنا بمعنى معه لأن إلى في مدلس هذا مدلس هذا يعني ما ح ح ح فقال أن إلى في هذا بمعنى معه يعني لا بد أن آخر منها اليدين والآخر الذي طالب لا بد أن آخر اليدين والآخر الميم مع سعبي الكعبات الكعبات هم العصات التي أعلى عبر مش مش اللي في الآخر قطعة العصات اللي متكامل بدون هم دول اللي يسميهم الكعب والظاهر مسوا ربع رأس طبعا هذه أيضا من المثاليين والسبب في ذلك لماذا أن ما يصلون إما في أصل الدين في طريق القصوم التليم او في المهن المهن المهن هنا التليم واحد سنوه يأكل وإنه يأكل إلى المغاضر وابتكوه فيرو لماذا جاءت في المهن فهل هي كانت طفيلة فإذا يكفي البعض الشبعية يقوله أي بعض ولو حتى ثلاث وانت هي من المجاورة وانت السلام عليكم الجامع انت فين يا في سيدنا انت فين يا في سيدنا طيب انا فطلب لك بهذا القدر نعم اه في دكتور جاي دكتور عايف